ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض إيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين اقضى سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم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 قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكرون فروا الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أ ولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون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 وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أع...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 فَإِن يَصْبِرُوا فَنَارٌ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِدِ وَقَدْ لَهُمْ قُرَنًا أَفَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحِ حق عليهم القول وحق عليهم القول في أمة من قد خلت من قبرهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين.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 فَلَنُذِيقَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذاباً شديداً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أسوأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزاؤُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون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 ولكم فِي ما تشتهي أنفسكم ولكم فِي ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا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 إِذَا فَعَلَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذًا لَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا أذو حظ عظيم وإنما يزغنك من الشيقات نزوم فاستعفِ بالله إنه هو السميع العليم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 آمني يوم القيامة، اعملوا ما شئتوا، إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، وإنه لكتاب عزيز.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 إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَوْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ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 مَسَّهُ ومسه الشر فيأوس قنوط 118. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولنها لا يَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إلى ربي إن لي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 سَيَتَبَيَّنُ لَهُم أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ ربهم